صراعه الجد الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوقه وجرت مشيئته في خلقه بتقادير الامور وقدره مقادير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 وصفوته من خيرته وخيرته من بنيته بعثه الى الجنه داعيا وللايمان مناديا وبالمعروف امرا che ha visto فجعلهم على مقدمه الجيش ينتصرون بعون الله عز وجل فخطب امر في الناس وقرر لسنده امير المؤمنين وأمرهم ان يتوضاوا وان يستعينوا بالله عز وجل وقدم اولئك القاده الاربعه الواحد فيهم بألف رجل فجاء النصر بفضل الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لصوف أمي طلحد في الجيش بألف رجل أخرجه الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بسبب صحيح لقد سمعنا هذا مطردداً في كتب السير والمعاجر رجل بألف رجل صوت رجل في الجيش بألف رجل وما يسموا إلا بتلك الصفه الجليلة الكريمة أبجولة أيها الكرام إننا في زمان ونزلت فيه الى تربيه الرجال حقا في زمان قد تكالب الاعداء على المسلمين وصرنا ضعفاء اهل الله لاننا افتقدنا الرجال في الامه انظر رحمه الله الى نظره عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ذلك الرجل الذي فتح الله عز وجل على يديه مشانق الدنيا ومغاربها وانني أؤثر في تلك الفطرة العصيبتي التي تمر بها الأمة ان تجسس في نفسي وفي نفوس اخواني في كل الخطر والمواعيد ما ارفع الهمم وما يعلي أحوال القلوب ويجعلنا نثق في انفسنا لنعود الى امجادنا كما كنا بعدما سرنا غثاء كغثاء السيف ينبغي ان تنهض الامه وقد ذكرت ذلك في غطبة قبل ذلك فهي غطبة قد جعل الله عز وجل لها قيادة الامن وريادتها فلا ان أن المضحة والنذية امام أخص الناس وأحضرهم وما وصلنا إليه إلا بسبب ما قال صلى الله عليه وسلم ووصفه تتكالب عليكم الأمر أمن نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم كثير. كثير ولكنكم غشاء كغشاء السيد تجد في الأمة إلا النذر يسير من الرجال انظر حين اجتمع عمر رضي الله عنه ذاك الملهم المحدث الفن الذي أبصر عمور الأمة على حقيقتها سبنى إجالا وأعد أطواما كما قال اشتهادة كما لا يؤمنهم في الدنيا أولئك الرجال أبصر عمر ذلك تمام الإبصار ثلاثة انتظار أصحابه في مجلس جمعهم في بيت كبير والحديث اخرجه الحاكم في مستفركه وأن عبد المر رحمه الله تعالى بسنة الحسد عن اسلم مولى عمر رضي الله عنه وارضاه انه اجتمع مع اصحابه فقال ايها الناس تمنوا فقال اصحاب عمر رضي الله عنه نتمنى لو ان هذا البيت قد ابتلا مالا فانفقه في سبيل الله عز وجل نيه كريمه ومقصد حسد لكن عمر أراد أن يصل إلى أعظم من ذلك، إلى أعظم من ذلك، فقال تمنوا، فقال رجل من الصحابة أتمنى لو أن هذا البيت قد امتلأ لأجل أن وزع أنفقه في سبيل الله. قال نعم تمنوا. قالوا ما ندري ما تريد يا أمير المؤمنين؟ قال لكنني اتمنى ان يمتلئ هذا البيت رجالا كابي عبيده بن الجراح وكعباده بن الصامت وكساد بن مولى ابي حزيفه وكم السماء وغير ذلك في بعض الروايات فيها كمعاذ بن جبل عمر رضي الله عنه علينا ان نغمره ان لا خوف وان لا هم الا بالله رجال فاعتنوا ببناء الرجال نعد اخوتي الكرام ان هذه طرويه حقه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على تلك المعاني تلك المعاني الساميه الوجوده وقد اختلف العلماء في معانيها فبعضهم قال هي صحابة النفس وعزتها وبعضهم قال هو الجود والكرم يعني يوصف الرجل بالرجولة إذا كان جوادا كريما هي صحابة النفس هي عزتها هي قوه النفس وشجاعتها هي الشكيمة وقوه المرس هي الفتوة كل تلك المعاني ذكرها العلماء تعريفا للرجوله وكلها تجمع بعض معانيها فالرجوله رحمه الكرام تجمع سائر تلك المعاني لكن اذا اردت ان تقف على حقيقه معنى الرجوله وان تسبغ غورها فارجع الى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وردت السنه ولا اعرف ما صحه تلك القصه ان خالد بن الوليد استغاث امير المؤمنين ابو بكر رضي الله عنه ابي بكر رضي الله عنه وهو في قتاله في الحيره ان يمده بمدد فارسل اليه ابو بكر رجلا واحدا قال ارسلت اليك رجلا واحدا وهو المقداد. المقداد ابن عمرو او في بعضها الاعطاء ابن عمرو قال هو رجلا بألف فارس يعني كانه ابد له بالف فارس لا من ذلك لا تتعشى فساذكر لك طرفا من نظافه اولئك الرجال الابطال لتعلم ان الرجل يساوي اكثر من ألف رجل لكننا نرجع الى معامل رجوله في كتاب الله عز وجل يقول رب العالمين جل وعلا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار أولئك رجال وصفهم الله عز وجل بعمارة المساجد. إذن هنا نلحظ مهم إن تنبية الرجال إنما تكونها هنا أيها الشباب لا تظنون أن المجولة هي الرماعة والغلاع لا تظن أن المجولة هي تنبية الشباب. لا تظن أن المجولة هي الخروج عن الدوم لا تظن أنك إذا شربت الدخان او أو استمعت إلى المعازف والاغاني أو ذهبت الى الناقصات الداعرات او صاحبت البنات المائلات او غير ذلك انك سبت رجلا لا تستمع الى قول صاحبك الفاسد خذ هذا او اشرب هذه سجاره او هيا بنا نذهب الى المرقص او هيا بنا نذهب لننظر الى اولئك الشبان جوايرها اليس رجل اليس رجل نعم نسمع ذلك كثيرا وقد مررنا بتلك المرحله وانت مش راضي ليه ازاي انا راجل طب اشرب السجاره دي ما تشربش سجائر ما تعملش كذب ما بتتعلاش وكذب ان الرجوله تقدر تستعن عند اولئك الشباب في قل قل بل إن الرجوله يا معشر الشباب هي طهاره الظاهر والباضل كلما كنت نقيا قلبك طاهر البدل ويبيعون ويشترون لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فإذا سمعوا صوتا ومثني هراءوا إلى المساجد فصفوا أهدامهم لله رب العالمين فغلقوا لذلك شهرات النفس التي تقول بينهم وبين بيوت الله وذلك الرجول أن تمتلع عن المعاصي والشهوات تلك هي المجولة إذا كنت لا تستطيع أن تملك نفسك عن المعاصي فكيف تكون قويا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أراد أن يبين لأصحابه معنى القوة معنى القوة على الوجه الصارق قال ما تعدون الصرعه او الصرعه فيهم قالوا الذي قالوا لا تطيبه الرجال من مصارع القوم قالوا الذي لا تطيبه الرجال او تصرعه الرجال قال ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الله او اذا تفكرت في هذا المعنى الذي يملك نفسه عند الغضب قوي قوي الباس لانه استطاع يقول الله جل وعلا في موطن اخر في صورة الاحزاب واصفا حال الرجال الذين يثبتون على طاعه الله عز وجل الذين, الذين يوفون بالعهد والانصاف ولا يخالفون أمر الله فاذا أخذوا على انفسهم عهدا ثبتوا وعلى من المؤمنين رجال وهذا يؤكد لك لسان بين الذكوره والرجوله من المؤمنين رجال اي بعض المؤمنين رجال وبعض المؤمنين ذكور وليس رجال فالرجوله صفه صفه في النفس مش هي الذكور ولا الراجل اللي تذكر الراجل ايه لا بد ان تعرض نفسك على تلك المعاني وانظر الى قدره الرجوله في نفسك فهي تتفاوت مش لسه بيقول الان رجل بهالرجل عرفة المصدر فقد جد قطعوا ألفا ومثلوا به فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألسف النظر هذا هو الذي صدق الله عز وجل فصدقه الله رجل آخر يسلم في مهدى الغزوان ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويمائعه فإنما هو في غزوة وقد نصل الله عز وجل المسلمين وجاءوا بالغنائم كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أصحابه أن نستوصر به خيرك إذ هو حديث عهد في إسلام فجاءوا له بالغنائم قال ما هذا قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل لك بحظك من الغنينة فحمل نصيبا وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا رسول الله قال هو حقك من الغنيمه قال ما على هذا اتبعته قال فعلى أي شيء قال اتبعتك ومنهم من ينتظروا كذا حدثنا عبيد الله الذي وقف يوم عك يوم عك حول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أولئك آبائك جمدين بمثلين مو قولي هذا لذلك وصلنا فينا على الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه على نهجه واقتفى ساروا الى يوم الدين اما بعد يقول الله جل وعلا في سوره القصص وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى with the problems of the world in the areas of the world and on the earth as many of the believers are the same that the man that came in the last verse and led by انما نحتاج الى صفه وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا اي يقول ربي الله ان الرجل لا بد ان تكون له مواقف لا بد ان ين يغيث الملهوف وان يعين ذي الحاجات وان يصعق يصرع بالحق ويقول ما يرضي الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه وهذا ما فعله ذلك الرجل العظيم في موقف قام موقف منافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل الجدل والعقل في الدفاع فاحسن اتقتلون رجلا ان يقول ربنا الله لما اكتدم الأمر واشتدت كان من اللازم حينئذ أن يصدع الحق ما ينفعش يسكت بعد هذا إنه يرد أمر على نبي الله ليقتل فقام مدافعا وقال رجل مؤمن من آل فرعون حتى رجلا واخذ وأخذ مجادر فرعون مجادر فرعون وأطال معه فرعون نفسه قيل لأنه كان سرعه أو كان رجل عظيم للملك لما علم ذلك وقال في العوض ضروري عقد موسى سيقتل لا محاله واتفق الجميع على ذلك بعدما وعظ ونصح وامر ونهى وبين الأمور وجلاها في موعظه الحكه والحكمه حتى استطاعت فرعون ان يجيبه اذ قائلا ما سبيل الرشاد علم إنهم وجاء رجل وقال معشور قدمت لفظة الرجل ها هنا لتدل على صفه نفسانيه عظيمه فقد فضع شوطا طويلا واتخذ اقرب الطرق حتى وصل الى نبي الله موسى مسرعا ليحذره اذا المرء يكثرون منك ليقتلوه أن فاخرج اني لك من الناصحين ولذلك استجاب النبي الكريم لنصيحه الرجل العظيم فخرج منها مسرعا صلى الله عليه وسلم وجاء من اقصى المدينه في صوره ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين رجل عنه غير على دين الله عز وجل رجل قد جاء من أقصى المدينة ليسعى نحو أونا ليصب بالحق وليدافع عن أرميا إلها فقد قتل ما قتل من الأنبياء ولا يا حبيبي اتبع المصلين اتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهكتون وأيضاً وضم عليهم الحجر العقلية لكن القوم قد صدوا الآذان فتهتوه بالأقدام ضحى بنفسه بأجل هذا الدين ولدفعته ولقصة أنفيا الله ودعوته ضحى بنفسه وهو يعلم أن مصيره هذا وبعد أنه قال يا ليت قوم يعلمون قصاد كريمة راجع الكتاب الله عز وجل لرب أبناءنا على كتابنا وعلى سنة رسوله والنبذ الجهد وحث سبين إلى العالمين اللهم إنا نسألك عبادنا عباد وقلب خاشعة على البلاء صل الله الله مصمع ورثنا ودارنا وعاقبنا الله مقوما من أيدينا وعن أيمننا وعن شمالنا يا من فؤتنا ونعود بعوضك يا رب السماء اللهم صل وسلم على المسلمين اللهم صل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم صل الرجال المجاهدين والابطال في